أ غ ر ت ك ا م ر أ ة بجمالها فاسمع رعاك الله عن أ ح م د بن سعيد العابد عن أ ب ي ه قال كان عندنا ب ا ل ك و ف ة شاب متعبد ملازم للمسجد كان حسن الوجه طويل الصمت فنظرت إ ل ي ه ا م ر أ ة ذات حسن وجمال فشغفت به وطال ذلك عليها فلما كان ذات يوم وقفت له على طريق وهو يريد المسجد فقالت له اسمع مني ك ل م ة أ ك ل م ك بها ثم افعل ما شئت فمضى ولم يكلمها ثم وقفت له بعد ذلك على طريق وهو يريد منزله فقالت له يا فتاه اسمع مني كلمات, اسمع مني كلمات اكلمك بهن قال ف أ ط ر ق مليا وقال لها هذا موقف ت ه م ة و أ ن ا أ ك ر ه أ ن أ ك و ن ل ل ت ه م ة موضعا فقالت والله ما وقفت موقفي هذا ج ه ا ل ة مني ب أ م ر ك و ج م ل ة ما أ ك ل م ك به أ ن جوارحي م ش غ و ل ة بك فالله الله في أ م ر ي الله الله في امري و أ م ر ك قال فمضى الشاب إ ل ى منزله ف أ ر ا د أ ن يصلي فلم يستطع أراد أن يصلي فلم يعقل الصلاة فاخذ ل يعقل م ل ل ص ا ة ف أ قرطاسا وكتب كتابا وخرج من منزله ف إ ذ ا ب ا ل م ر أ ة واقف في موضعها ف أ ل ق ى إ ل ي ه ا الكتاب ورجع إ ل ى منزله فكان في الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم اعلمي ايتها ا ل م ر ة إ ن الله تبارك وتعالى إ ذ ا عصاه العبد المسلم ستره ف إ ذ ا عاد العبد في ا ل م ع ص ي ة ستره ف إ ذ ا لبس ملابسها اي أ ص ر عليها غضب الله عز وجل لنفسه غضبه تضيق منها السماوات و ا ل أ ر ض والجبال والشجر والدواب فمن ي ض ي ق غضبه و إ ن ي أ ذ ك ر ك يوما تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعمر وتجث ا ل أ م م ب ص ل ة الجبار العظيم ف إ ن ي والله قد ضعفت عن إ ص ل ا ح نفسي فكيف ب إ ص ل ا ح غيري ف إ ن كنت م ر ي ض ة ف إ ن ي أ د ل ك على طبيب يداوي الكلوم الممرضه و ا ل أ و ج ا ع ا ل م و م ض ة ذلك رب العالمين فاقصديه على صدق ا ل م س أ ل ة ف إ ن ي والله عنك مشغول بقوله تبارك وتعالى وانذرهم يوم المسك ف إ ن ي والله عنك مشغول بقوله تعالى و أ ن ذ ر ه م يوم ا ل آ ز ف ه إ ذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاق يعلم خ ا ئ ن ة ا ل أ ع ي ن وما تخفي الصدور ف أ ي ن المهرب من هذه ا ل آ ي ة إ ن ي مشغول عنك بقوله تعالى إني أ خ اني ف إ ع ص ت ربي إني أ خ ا ف إ ن عصيت ربي عذاب يوم عظيم ثم جاءت بعد أ ي ا م فوقفت على طريقه فلما ر آ ه ا أ ر ا د الرجوع إ ل ى منزله لئلا يراها فقالت له يا فتى لا ترجع فلا كان الملتقى بعد هذا إ ل ا بين يدي الله عز وجل وبكت بكاء شديدا ثم قالت له أ و ص ن ي ب و ص ي ة أ ع م ل بها فقال لها الفتى اوصيك ل ل السر ه في بتقوى الله في السر والعلم واحفظي نفسك واذكري قول الله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 أ ش د من بكائها ا ل أ و ل فلزمت بيتها و أ خ ذ ت في ا ل ع ب ا د ة فلم تزل كذلك حتى ماتت فكان الفتى يذكرها بعد ذلك ويبكي رحمه وشفقه بها سمعت يا رفيق الدرب سمعتني لا غرتهم دنيا ولا فتنتهم امراه بجمالها وهي سمعت ا ل م و ع ظ ة وانتفعت بكلام ربها ان الثبات ما م الفتن والابتلاءات و ا ل إ غ ر ا ء ا ت دليل على صدق ا ل إ ي م ا ن والاخلاص والمعتقد و إ ن ا ل أ ر و ا ح إ ذ ا سمت وتعلقت بالله فالاجساد تتحمل كل أ ص ن ا ف العذاب لذلك ت ر ب ي ة ا ل أ ر و ا ح أ ه م من ت ر ب ي ة ا ل أ ج س ا د يا خادم الجسم كم تسعى لراحته أ ت ع ب ت نفسك فيما فيه خسرانك أ ق ب ل على الروح واستقبل فضائلها ف إ ن ك بالروح